أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على المرح يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب ويل يوم إذ ال مكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أذى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن يومئذ لمح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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُوْبِهِمْ يَدْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَنْلِمُ قَلَبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهُمْ أَلَّا إِلَّا ضَالُونَ وما أرسلوا عليهم حافزين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراضي التويب الكفر ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.